فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاث الأولى درء المفاسد المعروف عند أهل الأصول بالضروريات والثانية جلب المصالح المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات والثالثة الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات المعروف عند أهل الأصول بالتحسينات والتتميمات وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن العظيم للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها فالضروريات التي هي درء المفاسد إنما هي درءها عن ستة أشياء الأول الدين وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وفي آية الأنفال ويكون الدين كله لله وقال تعالى تقاتلونهم أو يسلمون وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث وقال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه إلى غير ذلك من الأدلة على المحافظة على الدين والثاني النفس وقد جاء القرآن بالمحافظة عليها بأقوى من الطرق وأعدلها ولذلك أوجب القصاص درءا للمفسدة عن الأنفس كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الآية وقال كتب عليكم القصاص في القتلى الآية وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا الآية الثالثة العقل وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إلى قوله فهل أنتم منتهون وقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام كما قدمنا ذلك مستوفا في سورة النحل وللمحافظة على العقل أوجب صلى الله عليه وسلم حد الشارب درءا للمفسدة عن العقل الرابع النسب وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها ولذلك حرم الزنا وأوجب فيه الحد الرادع وأوجب العدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت لئلا يختلط ماء رجل بماء آخر في رحم امرأة محافظة على الأنساب قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ونحو ذلك من الآيات وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الآية وقد قدمنا آية الرجم والأدلة الدالة على أنها منسوخة التلاوة باقية الحكم وقال تعالى في إيجاب العدة حفظا للأنساب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية وقال والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وإن كانت عدة الوفاة فيها شبه تعبد لوجوبها مع عدم الخلوة بين الزوجين ولأجل المحافظة على النسب منع سقي زرع الرجل بماء غيره فمنع نكاح الحامل حتى تضع قال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن الخامس العرض وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها فنهى المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه وأوجب عليه الرماة بفرية حد القذف ثمانين جلدة قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا وقبح جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح بقوله أي أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب هم الظالمون وقال في إيجاب حد القاذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الآية السادس المال وقد جاء القرآن بالمحافظه عليه بأقوم الطرق وأعدلها ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي وأوجب على السارق حد السرقة وهو قطع اليد كما تقدم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراض منكم وقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإذم وأنتم تعلمون وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله الآية وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه المصلحة الثانية جلب المصالح وقد جاء القرآن بجلب المصالح بأقوم الطرق وأعدلها ففتح الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وقال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولأجل هذا جاء الشر الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع ليستجلب كل مصلحته من الآخر كالبيوع والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة وما جرى مجرى ذلك المصلحة الثالثة الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات وقد جاء القرآن بذلك بأقوى الطرق وأعدلها والحظ على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم الأخلاق لأن الله تعالى يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم فدل مجموع الآية وحديث عائشة على أن المتصف بما في القرآن من مكارم الأخلاق أنه يكون على خلق عظيم وذلك لعظم ما في القرآن من مكارم الأخلاق وسنذكر لك بعضا من ذلك تنبيها به على غيره فمن ذلك قوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم الآية فانظر ما في هذه الآية من الحض على مكالم الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل وقال تعالى ولا منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا الآية وقال تعالى ولا منكم شنآن قوم على أن تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى فانظر ما في هذه الآيات من مكارم الأخلاق والأمر بأن تعامل من عصى الله فيك بأن تطيعه فيه وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذل القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم فانظر الى ما في هذا من مكارم الاخلاق والامر بالاحسان الى المحتاجين والضعفاء وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية وقال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال تعالى وإذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ما يدعو إليه القرآن من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات أيها المستمع الكريم بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء ونواصل في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله حديث المؤلف عن هدي القرآن التي هي أقوى فإلى لقاء الغد نستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته